أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واغمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه انهم كان قوما فاسقين